اميا ولي صوت الثلج يا تفا صفصو بالروبي والهمس انتى ما يخطو وفي المشهد لا يوجد نفس عينها ازرق من جحيم في براتي خدعه نفس يضحك والموت حلو كريف تكنس كل حس يحمل ايمانا مزيفا يسين ذات ببوتاسيس يقدم فيه الهدم مذابحه مكتومة كالصبيع الذي يحتضن العظام كل صحة صدى يغني بها ألحانا لعدام وإذا سمعت خطاه فاستعد لحكم القيام فتمي الشياطين أيها الحالم بالخلاص أمام ما تجد سوى الضياع والخواص فكل ضربة تصيبه كأنه خال من النقص وكل بسبة منه تحمل وعدا بالمصرع والخصرع يتنفس الثلج كأنه صدره والليل يؤمن بالفتنة كل بريدي يصل يحمل رجاء الفتن من داخله وعد صلاحك السودا وتلك العيون الزرق الصنم فإنه إن قال أحبكم فسيكون ذاك ختمي تم <تصفيق> ليس شرا وحدا بل معنى الشري في قممي والراحلون خالفا صاروا صمتا في العدم Mmm. -hmm.